قال سين مسمى ائجم من مسما والذين كفروا بما من الأرض أم له بشرك في السماوات تكون بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم أو أثارة من علم إن كنت الصادقين، ومن أظل من, من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن. أغشر الناس كانوا لهم أحداء وكانوا بعبادته كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بيننا وَلَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَنْكُونَهِ لا شيءاء هو أعلم بما تقولون فك فدي شيئا بين و وهو قل ما كنت بزعا ما ادري ما يفعل بي ولدكم إن أتبع إلا ما يوحى. اَيَغْنِي لَهُ وَكَانَ فِي الدُّنْيَا للذين كفروا للذين آمَنُوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يمتجوا به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 ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم احزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء ووصى الى الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها حمله وخصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال رب ارجعني ان اشكر التي انعمت علي ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان احمل صالحا ترضاه وأصلحني لي في ذريتي إني أحبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أكثر ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أرض وَالْحَسِينُ وَالْحَسِينُ وَالْحَسِينُ وَالْحَسِينُ وَالْحَسِينُ وَالْحَسِينُ وَالْحَسِينُ وَالْحَسِينُ وَالْحَسِينُ وَالْحَسِينُ سعيدان أنك خرج وقد خلت القرون وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله ويلك آل كم وعد الله إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في ودخلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا ما لهم وهم لا يظلمون ويوم يحرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا والسمتة بها فاليوم تجزون على بلغون فاليوم تجزون على بلغون بما كنتم تستشفون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تغسقون ولكم أقعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من يديه ومن خلفه ومن خلفه ألا تحفظوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم عن آليتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الخادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرشلت به وليسي أراكم قوما تجهلون ألما رأوه عارضا مشتق بمأوديته قالوا هذا ما اشتعجلتم به ليحوا في لعذاب الأذين دمروا كل شيء بأمر ربها فأصدقوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا واجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفتدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتهم ولا أفتدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به ألبسنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نظرهم الذين فلما حضروه قالوا أنشتوا فلما قضي ولوا إلا قومهم فالكنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيلكم من عذاب حنين ومن لا يجب داعي الله فليس لَمْ في أَجْلَكُمْ أَوِ ويوم يخرط الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فلوق العذاب بما كنتم فاستروا أشبر كما صبر أولو العزل من الرجل ولا تستحسن لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من منها فناض فهل يهلكوا إلا القوم